سير على طريق الريال والسهره اشعلها هل في موجعازين والسهره اشعلها في موجعازين اسعي يا اللي يا نجاتك قرب احبها يا الخدامة دو غير هل خدمة مذلة وخدمة حسين للكرامة واللي يجد بالبيت محصل يرفع رفيع البهر الحاج قالح سين مني وانا من ناس كلامه وعدي اللي ذي ولا وعدي اللي ذي عدا وعدي اللي ذي ولا وعدي اللي ذي عدا وحب تمسك باه الخدمه والجازي وحبل لا تمسك بيه الخدمه والجازي انما مدام الاحسان عطو مرير العال انما مدام الاحسان عطو مرير العال والسهره عليه الخدمه والجازين والزهرة اشعلت الخدمه والجازين ومسكيب هالغيد مجاهي يا المحب وا لا عين وافتخر على يا كيلها ابخدمتك طا رز لواك ابدي ليش ما غالي عندك يا حسيني وين دايك واسقي بالما لي وبنينا لو لا تبخل لا تبخل المجهود جود بخدمتك جود لا تبخل المجهود جود بخدمتك جود والجازي تضح ما توفيه هالخدمة والجازي كلمة مخدم لحسين عشر برير العين كلمة العين تشفى عليك والجازي سهرت شمالي الخدمة الجازية يا شرف هذا التحمي مني يا الموحيب خدمة معك لو رديت بشار محمد بالحاشيرك ريم مقامك تو الشاح وشاحال خدامه اب سجركي وعلك وزانه عابس وجوه وبرير وبر ويا عن عان صاحت ولا حسين ويصحوا الطيبين صاحت ولا حسين ويصحوا الطيبين دم من حرك فدي الخدمه والجازي دم من فدي يا مريل العال والزهره اشفالي هل الخدمه وتجازي والزهره اشفالي هل الخدمه وتجازي على العهد ضاع عهد يدنا مجددا وبالجمن نهدي بصوت صفتي الولاء ولسي ما يستعضع يا حسين يا حسين وخلي كل يا يم يسمعي احنا عيدنا أحسين ثوره أحسين عبره أحسين دمعه لمن يجي عاشور دمنا يضلي فور لمن يجي عاشور دمنا يضلي فور وكل شيعة تتواسي الخدمة والجازي وكل شيعة تتواسي الخدمة والجازي كل مبهدام لحسين فاجر مرير العين كل مبهدام لحسين فاجر مرير العين والسهرات الشفالة الخدمة والجازي Заходишь